هو الاول والاخر والظاهر والباقي وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها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 اعد الله الحسنات والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حَسَنًا فيضاعفه له فيضاعفه له وله اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات بَيْنَ نورهم بين بَشَّرَاکُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَادْعُونَ نَقْتَبِسُ من نوركم قيل التَمِسُونَ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ باب بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بلى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 والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اولئك اصحاب الجحيم اعلموا ان ما الحياه الدنيا لعب وَالزِّينَةُ وَالتَّفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَنَسْلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مصفرا. ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لَمَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّهَ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرض وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا في كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ على الله يسير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 126. وقاموا لهم الكتاب النَّاسُ ليقوم الناس بالقسط 127. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 128. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب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 وَآتَينهُ الإِنجِلَ وَجعلن فيِي قُلُ بالِالَّذينَ التَّبَعُوه رَأفَتَو وَرَحْم وَحبانةَن بتدعُهَا وَحبانَةَنِ بتدعُهَا مَا كَتَبنهاَا عليهلَْه م كتَبنهاَا عليهلَْهِ إِلَّ بتِغَأَربوان الله